وقال يقول الله ورسوله فقد فازوا فوزا عظيما الله يواد خير الحديث كتاب الله واظهر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الورع كل بدعه وكل وحدته البدع وكل بدعه من ضلال وكل ضلاله في النار على جزاه قراءتنا بحول الله وعونه سبحانه وتعالى ومنته بحول الله علينا ومنته وصوله في كتاب الوطن لنموذج الهجره مالك بن انس رحمه الله عليه وجعل رزقته في يديه وقد بلغت من القراءة في آخر ما قرأنا في باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام السؤال الأول فيما تقدم شرحه وبيانه ما هي المسافة التي يقال فيها عندها مسافة سفر إذا قطعها الراكب مسيرة كم مسيرة كم لن يقض كما قال ابن تيميه رحمه الله مسافه معينه اذا قطعها المسافر تحقق فيه احكام السفر او وجبت عليه احكام السفر او صار عاملا برخصه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر باهل عرفه او باهل مكه في عرفه ومنى ومن المعلوم ان المسافه بين مكه ومنى قريبه وكذلك بين عرفه مرك قريباً فلم تكن طويلاً فعلى ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتموا ومن ادعوا منهم كانوا يشدون قلبه ومن مرضك ومنه العطاش فما قال له قبيل تكميره الاحرام لو كان لكم ان تذكروا الجمع ما عمل الناس محتاجون من اهل مكه يعرفوا على الحكم اذن ذلك على ان العبره بوقوع عنف او حصول عرف السفر وليس هناك, هناك مسافه معينه يسافرها الرجل فيقال انه يلهي السفر بل نرجع في ذلك الى العرف عرف السفر وكذلك ما هي المدة التي يقعدها المسافر في البلد التي سادر إليها فيقال حينئذ أنه يجب عليه أو يرخص بها له فيقصر الصلاة أربعة أيام أو ثلاث أو تسعة عشر يوم أو ماذا كم ينكث كم ينكث في البلد حتى يقال انه يمكن ان يترخص برخصه السفر فياكل الصلاه نعم نعم وكذلك كما قال شيخ الاسلام نذكر على التحقيق مده معينه واقوال الصحابه في ذلك كان عمر معروفا فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اني اصلي صلاه المسافر ما لم وجه المكث وان حبس ذلك 2 10 ليلا وركض بالنجران سته اشهر يقصر الصلاه فرضي الله تعالى عنه عن رضي الله تعالى عني بعد ان علما ما ذكرته لك طيب ااا ثم انتقل بعد ذلك الى حديث امر يا اهل مكه اتموا صلاتكم فانا قول سفر سؤال هل ورد ذلك على النبي انه قال ذلك ورد على النبي انه قصر الصلاة في المكة مثل ما فعل عمر أو فعل عمر مثل ما جاء عن النبي وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ها أخي عمد لا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن إسناده ضعيف فهو من طريق علي بن زيت بن جدعان رضي الله ورحمه الله على بنظر عن عمران الحسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشر ليلا لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل بلد صلوا أربعان فإن قول سفد نعم فإن قول سفد طيب لماذا أن نقوي ما ثبت عن عمر؟ ذبت عن عمر كما يموت أمادك من حديث زيد من أسلم على بيه عن عمر أو كان إذا قدر مكة صلى بيه بركعته ثم يقول يا المكة أتنى مصراتك فإن قوم سوى فلماذا لنقوي حديث النبي هذا بأثر عمر قاله خطاب نعم لماذا لنقوي ها آه. ايه ما كان طول الصحابي اذا ما كانه مخالف صحيح يقوي الحديث الضعيف كما مر ماكم في المسح على بعض الراس لانه جاء في سنده ضعيف خرجه الشابعي نعم وكذلك جاء في سوره بتاود وفعل ابو عمر وليس هو مخالف فيمكن تقوية الحديث ضعيف بقول الصحابي لكن يشترك أن لا يخالف نص لكن هنا لاحظ هنا هنا قصة عن عمر وقصة عن النبي فثبوت أن هذه قصة وهذه قصة فتقوية القصة بقصة فيه نغر نعم فيه نغر نقوي قصة بيش بقصة يعني يمكن أن تقوي قول على النبي بقول عنه صلى الله عليه وسلم فيقول على ظنك أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل أنه جاء إلى مكة فعل كذا والعمر جاء إلى مكة فعل كذا هذا فيه نظر لأن هذه فصتين مختلفتين نعم نعم عن ذلك ان لقن على النبي انه قال سمعت النبي يقول كذا لوضع لا يمكن ان يقول لكن كون تاثير قصه عن عمر انه حصل له ذلك قصه عن النبي انه حصل هذا كم نقول قصه التي وقعت للنبي ان تصل هذا كيف تقول هذه هذه طلب لي المحدث ان يعمل القراءه في تحسين الحديث مثلاً إذا جاء يحسن حديث منقطع بحديث منقطع ماذا يصلها؟ يعني القراءة لأن هذا علم منضبط بالعقل علم يعتمد على العقل ولكنه منضبط بالشرح بالشرح فالآن مثلاً تريد أن تقوي حديث مرسل بحديث مرسل أو حديث من قطع حديث من قطع تنتبه لأنه إذا كان انقطاع في نفس الطبقة إنه يخشى أن هذا الشيخ الذي حصل الانقطاع بعده فلم يذكر اسم اسم شيخه والشيخ الذي وإنسانته في الطبقة لم يذكر اسم شيخه ينبغي يكون مشايخ هذا غير مشايخ هذا حتى لا يكون قد اشتركا في الشيخ ضعيف بينهما بده نعمله طريق ان هذا يكون شيوخ غير هذا نعم كذلك لو نشط ان لو كان بينه مخططين تلت بعض في شيوخ ضعفاء فنخاف انه هذا حدث على الضعيف وهذا هو ضعيف فسقط له. لكن لو كان في طبقتين مختلفتين لا نخاف في طبقة واحدة يكون شيوخ هم يشترك يرتفع الحديث نعم كان يحسن قديما على ناصر قبل أن يطلع على سنن على إيش على شعب ربن البياتي كان يحسنه ثم رجع لأنه كان يأخذ بكلمة مقيم الذي في التحفه قال الحديث له وشاهد لسنه ضعيف فاعتمد على كلمه المبين كما اخبرنا الشيخ ناصر بنفسه في الاردن رحمه الله عندما سالته عن ذلك في احلى زياره اخواننا هناك فقال لي او فقال ان هذا يعني قر ان هذا يصنعه العالم وانه ادار على عالم من قيم قابل في هذا الحديث فيه شاهد له بإسناد ضعيف حتى لما رأى أو ما طبع ذاك الكتاب له أن يعتمد على كلمة بقول إسناد ضعيف لأن ابن قيم مخبر ولكن لما طبع, طبع شواء من الإيمان وجد أن الظاوي اللي قال فيه أو السنة اللي قال به ابن قيم وجرد أنه ضعيف شيء ضعف أو موضوع لا يصلح لا يكتزد أن العلامة المالي مع البالك إسناد يقول ضعيف فإنكار الإمام مالك هو الصحيح إذا ليس هناك تأذين فوذن المولود إذن أنتبهنا الآن إلى أن حديث يا أهل نك أتمو صلاتكم وقول النبي يا أهل بلد صلوا أربعا تقوية هذا لهذا فيه نظر لأن هذه قصة لعمر وهذه قصة للنبي هذه قصة لعمر وهذه قصة للنبي نعم فمن الصالح ايضا تقوي هذا او تقويه هذا الرياضه لنظام كما ذكرت لك نعم. نعم لا ما يعتبر صلاه عثمان في من الاربع ركعات لا تعتبر لا يعتبر معرض في حديث عمر لأن عثمان تأول كما قيل أن فيه نحو ستة أو أربعة أقوال ذكرها من القيم في ساذ المعاد أصحها قيل أنه تأهل أو فعل شيء كما قال ناضي البر يظنه جائز ونأتبن أقول أنه يريد يعلم الناس أن الإثمام في السفر ليس بحرام كما كانوا كان بعض الصعابة يترك الأضحية ليبيل الناس أن الأضحية ليست تواجبها فهو أتم مرة يبيل الناس كما قيل عن عائشة أو ثبت عن عائشة أنها تمت في السمر كيف تم عائشة؟ وهي زوجة النبي لأنها تريد والله أعلم أن تعلم الناس أن القصر ليس كما ذهب ليه هذا من حمد ونبي سليمان ومن المعاصرين العلام او ان القصر واجب لحديث ثروت الصراء ركعتين ركعتين تجيء بالحضره وخرج في السفر فعلى عائشه فعلى ابن لان يجعلون على الاقل نقول ان اتمام الصلاه وسط القصر في السفر مستحب على ان مرجح بعضكم يقيم خلاف الترجيح او نعم بعض البغره ما قال انه تاهل وقد قال معباس اذا مرته يعني اي مسافر لبلد لك فيها زوجة وعيش وماشية اتم فاذن نعم وان كان مهاجري تواجب مهاجر ولا يمكن ثم هذا ايام في مكه لكنه ما ذلك الى بقي في اذا اذا اذا, إذا جاء الى منها وله زوجة مثلا فيتم الصلاه هذا كان قول الافراد سؤال ثالث اذا صليت خلفه امام مسافر وانت وانت مقيم بل اذا صليت وانت مسافر خلف امام نعم مقيم هل تقتدي بصلاته امام مالك رحمه الله قال لا بد على الاقل ان تجحد معه ركعه واحده اذا جحد معه ركعه تصلي صلاه الظهر اما اذا باش يتعول شيء اتيتوا للتجهد تصلي فقط ركعتين لما لانك ما درت الجنابه وحيث انك ما درت الجنابه لا تقول تابع الصلاه عفوا والشافعي على خلاف هذا فقال رحمه الله بل ان له اذا دخل معه وجد بالتجهد يصلي صلاه ظهري اي القولين ارجح ترى أيها القولين أرجح نعم غاف مشار نعم وذلك لعموم الحديث مسجد أحمد عن موسى بن سلم قال كنا مع أبن عباسي لن كان فقلت أنا إذا كنا معكم صلينا أربع وإذا رجعنا لرحالنا صلينا ركعتهم قال سلطة مقاسرة قال إذا كنا معكم عمومي نعم اكو التشهد الاخير نعم <تصفيق> طابقا اذا تركنا معكم ركعه او ركعتين نعم نعم فعم يرجع قول الشاه حتى اذا تركها من الغداء وقد بالراي ايش بنعمل بهذا القبل فتوجد يعني راي بعض اخواننا مره ومرات قديم وقبل سنين طويله وانا كنت احفظ هذا القول تعجبت اني وهو انه ا اذا شمل الامام ربما حتى حضره مع ركعه اخر ركعه يضيف لها اخرى في الصلاه نقول هذا رئيس لو مسافر مخالف لحديث طب من عبد المخالف ايضا ذاك الرجل الذي يصلي خلف امام قذر الصلاه فيفسد الصلاه ولو قيل من يوزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال أتمهم أتمهم في أجهب عليه أن يتمهم طيب من الأولاد يقدم المسافر ولا المقيم إذا جاءوا في مسجد إذا جاءوا في مكان في فيه مسافر فيه مقيم من يقدم مصلي بيهم فهنا عمر قدم المصلى بيهم وقال أتمهم عندما اقول احياء السنه نقدم المسافر مثلا واشرف نعم كان الحديث العام يوم القبول اقراهم فقد قيل اقراهم اي افكارهم في كتاب الله, بكتاب الله ثم او الكتاب الله كل ارقامهم او على دين السنه نعم وقد اشترط امام احمد اذا اراد المفدل الانسان احقر من الانسان لا قط أن يكون معه الفقر من الفقر لا يصلح له صلاته طيب هولا مشكله تحدث للكثير اريد حلها او اريدكم لي حلها ان من اراد ان يعمل بالشغل ده فتراه مسهل له وهو مسافر فيصلب المقيمين فيصلب المقيمون خلفهم وتحدث هثنة في المسر فهو الذي يصنعه المأمور الإبان قلنا أنه أولا مهد ولا مهد لأن علي قال رضي الله تعالى عنه حدث الناس لما يعرفون لأن تحبون أن يكذب الله رسوله بما يعرفون هذا المعنى أننا ندرس كل ما يصنعه العام في حي فلا نخرج عن أفعالهم في العبادة هذا ما أمم إذا ما ينتنتج للسنة أنت يا أخ يقول له جئت لنا الآن صاحب سنة جاء ينشر السنة في حي من أحيان المسلمين فراه جئت أشياء ما يعرفون أمناس فهذا منكر أو فيه ترسيل فهل ومنكر كم الجان أشياء هي سنن لكن ما يعلمون الناس متى ينكر عليه ومتى يقرن تقصيد وهل كما ذكر أحد مشايخ المضلاء في كتاب ذكر في أخطاء الناس اسمه أظن اسمه النظار فذكر جملة بالأخطاء الناس تأجيد لكن قال في اياك يا صاحب السنه أن تظهر السنه الغريبه بين الناس وسكت ولا بيفسر انا ودي شيء للتفصيل لان لو كده كلنا بنظهر السنه الغريبه بين الناس دعوه ليمات السنه بتطلع انا اقرا دعوه ليمات السنه على السنه ما ده السنه الغريبه الاصحه والله طيب انتموت السنه عليها اذا نوى السبيل لظاهر السنه راهو تفسير ومتى ننكر على ما اظهر السنه الغريبه ومتى نؤيد وندعو ونقول زات الله قيم ندعوه ونحبه عندنا لظاهر السنه ها في تفسير ولا اخوان انا تفسير الكتاب اي هذا هذا هذ شيء احساني ايش ايش يفعل هذا الغير معروف طيب خلاص يترك السنن الغريبه ما يضرها ها فتح الله عليك بهذا التفصيل نقضي على ذاك الكلام الذي ذكره صاحب ذاك الكتاب المنظار والذي قال لا تظهر السنن الغريبه امام العامه نفصل بدل ان نقول كلمه لا تظهر السنن الغريبه امام العامه نقول كلام فيه صواب وخطا الصواب انه موافق لقول علي رضي الله تعالى عنه ايش حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله خطا من جهه اننا اذا ادمنا هذا وجعلناه منهجا ما نظهر اي سنه غريبه حتى يموت فن الحق الذي معنا يموت معنا في القبور ما تنتشر السنه لكن نقول لا نظهر ابتداء الا بعد التمهيد والاقناع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 ان يكذب الحق لانك لو تحدثت الناس من غير تمهيد كذبوا الحق الذي عندك بدلا قمت تصلي بهم وانت مسافر وهم مقيمون سلمت سلموا اول ما يتكلم شيخيات مثل ما كان هناك من من العامه لا يجوز ياخذ اصلي فينا وانت مسافر ها افتوا غير العباءه كذبوا الحق لانك ما مهدت لماذا تكذب لا تحبون ان كذب الله شوف انطلق الانسان قال يجوز يا اخي تصلي انت مسافر صلي مقيم لانه عند العام ما يجوز مت خلاف مع تاتا اعتاد ان المقيم يصلي بالمقيم والمسافر يصلي بالمسافر اذا ما خالف العاده هذه فهو حرام فانت الان جعلته يتكلم الله بغير علم فينبغي حينئذ ان تتفادى هذا بالتمهيد ولك في رسولك اسو حسنا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 يقع في المدعه لانه شيء تزيد فيه في العباده مامره ما الله به امره بالتمييز هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على الناس ان يضر لهم شيء ما ما عرفوه ان يهدم البيت ويهدم على قواعد ما عرفوها وهذا حق لكن لو ظهر ادى الى منكر اكبر فالنبي اخره او النبي منعه او اخره للعله كل مؤخرناه للعله وهي حثان عهد الناس بالكفر طيب ابن الزبير لما تفطن رضي الله تعالى عنه ان العله زالت دخل الناس في الاسلام وعقل الدين وحلقات حلقات علم للصحابه ابن عباس يدرس في مكه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه درس في الكوفه المقصود وغيرهم وغيره من الصحابه من علماء رضي الله عنهم حتى انتشر العلم وزالت في نظر اظن ابن الزبير العله ايش فعل بنى البيت على القواعد لذلك ما حصل رده من احد لانه استقر العلم ذهبت العله الاولى فالصحابي مجموع فعل الصحابي مع قول النبي يتبين لك انك اذا ازلت العله ايها الداعي الى الله وهي كون الناس لا يعرفون اي لا يفهمون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 سنة غريبة على العام الحقيقة لكن تنشرها بتمهيد انشرها بتمهيد كيف لا اقول غريبة وانا امشي مرة وثوبي تقريبا نصف الساق في الطائف اذا استوقفني رجل شيبه انكر عليه قال لي يا اخ انت نعم قال ترتذبك مرتفع وهو بعدما سالت او سال وقال لي او تكلم معي انسان في شخصه قال هذا قاضي في احد المحاكم وينكر علي سنة اذا خفيت هذه السنه على قاضيه في هذا الزمن فكيف بالعام البليد الذي لا يعنى بالسنن اصلا صلى ولا مصنع والمصنع لمنزله وبعيد عن العلم لا شك انه من باب اولى واحرى ان تمهد لهذا المسكين فاذا لابد من تهييد للسنن قبل النشر اذا لا يقال لا تنشر السنه الغريبه قال يمهد لها فتنشر قبل ذلك اما اذا كان الرجل مسموع الكلمه مرجوع اليه نعم فهذا يمكن ان يفعل السنه مثلا ثم يعتذر بها حتى لو كانت غريبه يعني الان لو شاهدنا انسان ارجع عند الناس وفعل شيء غريب او قال قول غريب سيتاول له الناس يا شيخ ما قال الشيخ اللي عنده علم اكيد هكذا يقولون والله واذكر لكم مثلا بقصه يقول علام العثيمين يقص عن نفسه يقول كنت امشي بالحرم وبجانبي انسان يمشي في الص بين الصفا والمروه وهو منتعل قلت اخلع عنك الشيخ ما نظر الى الشرع من جهه ان النعل لا يجوز والمنسان يسعى هذا لا شك كلام على غير عله لا دليل عليه لكن نظر الى عله السلطان طاعت من الامر بعدم توسيخ الحرم او شيء مثل هذا قال اخلع عنك يا اخي فقال له عند يا شيخ ما كان يعرف من هو فقال له يجوز الصلاه من النعال ولا فقال الشيخ الذي من نعم يجوز فقال اذا كان يجوز الصلاه من النعال فالشيء من باب اولى هذا الرجل يقول لعله ولذهيم هكذا العامي احيانا يحفظ حجه قويه مثل هذه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 يسهل الأمر ولا ينكرونه أما لو رجل غير معروف غريب أو ما بعد رجع الناس إليه فإن إظهاره للسنة الغريبة يكون عرضة ربما لإنكارها طيب نعم وهذا نقل كما ذكرنا لكم أظن من قبل النبا هريرة مره كانت يتوضا لكن يفعل شيء غريب هو ولد انه سن في اعتقاد انه ما يمكن صحابي يبتدع بعيد عن الصحابي انه يبتدع فكان ابو هريره يزيد فوق المرفق يعني يغسل ما فوق المرفقين فكان انسان ينظر اليه ويتوضا فنظر ابو هريره وهي تنظر اليه قال ما كنت ادري انك تنظر اليه ولو كنت ادري انك تنظر لي ما فعلت هي راي ان لم يمهد له نعم لم يمهد له دعته وايضا الامر نسبي فرب عالم يكون مسموع الكلمه عند اقوام غير مسموع عند اقوام غريبه وخاصه القرابه يقول عيسى بمريم كما نقل ابن عبد البر وغيره باسانيد مختلفه ازهد الناس في عالم اهله فانظر النبي ما نصر في مكه ما نصره اهله من عمه ابو لهب ونص في المدينه عند الاغراب فلربما الانسان ما يكون مسموع الكلمه عند اهله مسموع عند الاجانب يرون تقديره اكثر ولذلك تعجبوا من سيره ابن تيميه ذكروا في سيرته ان اخاه كان يجلس في مجلسه كان على راسه الطير قالوا كيف هذا ما ظننت ان يكون الاخ ايش يعني قد اسقط الكل فهمه اخيه فكونه يجلس معه كان على راسه الطير اذا بلغ بنتيما المنتهى في علم الذي يعرفه العلماء والهيبه التي اعطاه الله اياها فالمقصود احيانا قد تكون غير مسموع الكلمه في مكان فمهت ايضا حتى لو كنت انت من اهل العلم او من ذوي العلم الذي نشهد لك بان كذلك مهت في المكان الذي تريد ان تنشر فيه ايش السنه ولن تعدم انسان ينكر عليك حتى احيانا مع كونك من اهل العلم مثل احمد تكلم بالسنه لكن استغربها بعض الجهله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 والتعديل فتجد تحيانا انك يعني مش انا ما هي اي نعم دخل عليه رجل فقال له وقد كان يقول للامام احمد فلان ضعيف فلان كذا هذه سنه فقال له ذلك العام البليد الذي لا يعرف قدر العلماء قال تقتالب الناس انكر علينا محمد فلا هذا حقيقه عزاء على العلماء على فاضل الذين جرحوا من يستحق الجرح من اهل البدعه وحذروا منهم بان تكلم عليهم من الاخوان المسلمين من تكلم مثل احد الاخوان المسلمين سمعته سمعته في بعض المجالس يلمز الشيخ بن باز ما يعجبه من الشيخ بن باز لماذا لانه يتكلم على بعض ايش بعض الرموز الذين هم لهم كما قال مره جماعه الاخوان والتبليغ من الفرق الهالكه وقال ليتم بالبلاد من طريقته الوخيمه فلبذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بانهم الى ان الشيخ خالص من حاجهم فالمقصود ان الامام احمد رد على ذلك العامي قال هذه ليست غيبه هذه نصيحه نعم فاذا العالم لو سبق القلم فاظهر السنه الغريبه من غير تمهيد وظيفته ايش بعدها ان ايش ان يبرر بالسنه ويعتذر بها ولنا في رسول اسو حسنه مع انه رسول متبوع مع ذلك مره من المرات كما في صحيح مسلم أهديه له حمار وحش او رجل حمار وحش رجل حمار وحش صلى الله عليه وسلم فرده في حديث الصعب الجثامه فاعتذر للسنه وقال ان لم نرد عليك الانا حرم فاذا اذا سبق سبقت بفعل ولم تمهد له فادرك نفسك وبين السنه مثل انسان فاجاك ودخل في مجلس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 يكادون يزلقونك ببصارها ايش هذا الذي ايش جلس ما عنده ادب نعم صحيح فهنا اذا نهد او بين السنه قل والله يا اخوان ان فلان ترى لدخل عزيز وكريم لكن السنه اكرم علينا واححد حيث انه ثبت عن انس رضي الله عنه انه قال ما كان شيء احب الينا من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان احد يقوم له يقوم له اذا راى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 نعم فالشرف كانوا يقولون اظهر السنه ولا تجادل فيها نعم انت كما قال امام احمد فاذا قال لكن يا اخي هذا باب الاحترام ها سبحان الله والصحابه ما كانوا يحترمون الرسول عليه الصلاه والسلام يحترمون ومع ذلك غيروا القيام لا, لا اذا دخل طيب ننتقل الان لدراسه جديده باب صلاه النافله في السفر بالنهار والصلاه في الدهب. على الدعاء بيقرا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله على الامام مالك رضي الله باب صلاه النافله في السفر في النهار والليل والصلاه على الدابه اي نعم حكم الصلاه صلاه النافله في السفر بالنهار هل تصلى النافله في السفر هل يتنفل في السفر بالنهار وما حكم الصلاه على الدابه اشكل الاحكام الشرعيه المنزله من الرب البريه لا تعرف الا من طريق الاحاديث والاي وضح من الصحابه والسلف رحمه الله عليهم فسيسوق لك مالك من الاحاديث ما يبين لك حكم هذه المساله مساله التنفل في السفر هل تتنفل في السفر او لا تتنفل في السفر نعم اقرا نافع مالك راس المتقنين وكبير المثبتين وهو صاحب الموطا ونافع مولى ابن عمر ثقه ثبت عبد الله بن عمر وهو صحابي والصحابه كلهم عدول فرض الله عنهم انه لم يكن يصلي مع صلاه الفريضه بالسفر شيئا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل فانه كان يصلي على الارض وعلى راحلته حيث توجه نعم انتبه الان الكلام على هذا الحديث في مسائل المساله الاولى تتعلق باسناده فإسناده صحيح وكانت تسمى كان يسمى إسناده عند امتي الحديث بسلسله الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ف إسناده صحيح المساله الثانيه انه كان عندي ملقه لا يصلي مع صلاتي الفريضه في السفر حينا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل في هذا دليل على ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يترك ما في ذي السفر السنن الراتبه لانه قال ما كان يصلي قبل الفريضه ولا بعدها فمعناها ان ابن عمر كان يترك السنن التي هي من روايته و من رواية عائشة جاءت نعم فجاء عنه صلى الله عليه وسلم من روايته و من رواية عائشة أنه كان يصلي ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشان وحديث الآخر اربع قبل الظهر و ركعتين بعد الظهر على سمت الحديث الأول فهذه الراتبة كان يتركها من عمر في السفر فقال الراوي ما كان يصلي مع الفيضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها ويدل على ذلك أيضا أن ابن عمر كان يقول لو كنت مسدحا لأتممت صلاتي ما معنى مسدحا اي متنفلا بالصلاة لا اتممت صلاتي اي لو كنت مسبحا معناه لا اتممت صلاتي واخترت التنفل لكني اخترت القصر واخترت ترك التنفل في السفر فكان نرى ان الاتمام وهو في الحضر هو المربوط بايش هو المربوط بالسلل الراتبه القبليه والبعديه قال ابن القيم لم يكن هدي النبي كما في زاد المعاد في السفر له يصلي يعني السنن الراتبه الا الركعتين قبل الفجر والوتر صلى الله عليه وسلم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 وكان يسلي تطوعا على دابته حيث ما توجهت فاذا كانت الفريضه نزل فصلى فرضي الله تعالى عنه فهذا يدل على انه كان يصنع ذلك وهو يترفل رضي الله تعالى عنه في السفر نعم طيب ومما جاء في النفل في السفر لما جاء في النفل في السفر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الضحى قيل ان هي الضحى في حديث ام هان الذي سياتي معنا في موط ماك وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل الفجر في في سنن ابي داود وفي في مسلم ايضا لكن الرقيه جاءت نصوص عليها في سنه النبي داوود روايه وان انه لما فاتتهم صلاه الفجر وخاف الصحابه وقاموا وفزعوا قال ليس في النوم تفريط الحديث وفيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ما طلعت الشمس ركعتين ركعتي الفجر ثم صلى الفجر نعم واما الوتر فجاء في صحيح مسلم عند ابن ماجه من حديث ابن عمر انه را رجل أو, او انه اتاه رجل كان صاحبا له في سفره يبدو فقال له اين كنت قال كنت اوتر كان يوتر على الارض قال ا ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فين النبي كان يوتر على بعيره لكن الامام احمد لما سئل في الوتر فين حضر قال اما في الحضر ما سمعت انتوتر او تصلي على الدابه سالنا فله اما في السفر فسمعت وهذا هو الحق الذي نراه وهو انه يتنفل في السفر على الدابه اما في الحضر فلا يتنفل في الحضر بانه لم يثبت ان الذي تنفل في الحضر اكثر الاحاديث على ان ذلك في السفر فلا يتنفل الانسان في سيارته وهو ذاهب للعمل في الصباح يصلي الظهر في سيارته لم يقل هذا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 فإنه قبل الرخصة ومن تطوع قيل له فضل له فضل عظيم لأنه وافق يعني الجمهور الذين قالوا بتطوع في السفر من جهة السنن والرواتب أقصد قالوا دليلنا على هذا عموم الأحاديث التي جاءت في إيش في السنن الراتبة نعم نعم فيدخل في ذلك السفر والحضر لكن هذا ذي نظر لان النص اذا عام او مجمل او مطلق فين ننظر الى عمل الصحابه عمل النبي والصحابه فقد قال ابن القيم في حاشيته على سنن ابي داود قال وهذه طريقه قاصريه العلم ان ينظر الى النص العام من غير أن ينظروا إلى عمل النبي إلى عمل صاحب الشريعة وأصحابه وأصحابه المبين أو المفسر لذلك العموم وهذه آفة هذا الزمان الآن تجد أن من خالفون من الجماعات الضالة التي ظلت سبيل السلف يحتجون عليك بعمومات جماعة تبليغ تحتج عليك بأي آية أدعو إلى سبيل ربك من حكمه البر و البيضات الحسنه وجماعه الاخوان تحتج عليك بايه وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اثم والعدوال بحديث اا حديث لا يصلني حديث العشر في نقرهذا قال فلم فلم يعلف الطائر احد الطيفتين وحديث عثمان او حديث سعود الخلاف شر الى غير ذلك من المجملات والمشتبهات التي تحتاج الى محكمات تفسرها وما الحديث فيردون الم... ال... النص العام يعرفون معناه وتفسيره بعمل النبي والصحابه وان النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه ادع على اسم ربك بالحكمه ما كان ينزل الجهال سرافات لتتغير احوالهم من السفر والخروج لسبيل الله اكاد يؤتى بحمار مثلا رجل كثير ما يشرب الخمر وأنا أريد منك خاصة الأسماء الأولى أن تبينها في مجلس التحديث العامة أني أذكر كنت أقول كان حمار يؤتى به وكان فظنوا أنه الحيوان أقول صحابي كان اسمه كذلك انتبه صحابي كان اسمه كذلك قيل ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر ويضرب ومع ذلك ما قال النبي لبعض أصحابه المجلس من الفضله العلماء كعمر وابن مسعود قال خذوا بحمار الاطرافي الجزيره قال لو في خروجه في سبيل الله تغير البيئه ما هو يهتدي فهذا يدل على بدعه ما يصنعون ولو كان خير لسبقونا اليه رضي الله تعالى عنهم اذا اي نص عام ياتيك كدعك كقول يدعوا سيدي ربك بالحكمه لابد من النظر فيه لعمل النبي والصحابي المفسر لذلك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 لكن نفتقر إلى الإسناد فإن وجدنا الإسناد صحيح فمعناه إيش عندنا يجوز الأمرين يجوز الأمرين لكن نفتقر حقيقة إلى الإسناد حتى نعرفه وإن في الأصل فميقيم يقول لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فأنه صلى تطوعا أنه كان يصلي غير ركعتين الفجر صلى الله عليه وسلم وإيش والوتر وإن كان نذهب عامة السلف وإمة الفتوى جواز التطوع بالليل والنهار على الراحلة والأرض لكن قولهم جواز التطوع أي تطوع المطلق أو المقيد فإن ابن عمر كان يترك المقيد قبل الصلاة وبعدها أما المطلق فكان يتنفل تنفل مطلق نعم يتنفل تنفل مطلق وقد علمتم من الأقوال وقد علمتم من الأقوال ان منهم من منع مطلقا الراتبه وغير راتبه تطوعا في السفر ومن امر الجواز مطلقا منهم من فرق بين الرواتب والمطلقه كما ذهب ابن عمر فلو فرق فكان لا يرى الرواتب لكن كان يتنفل تلفل مطلق على البعير يصلي رضي الله تعالى عنه كما جاء والحقيقه الذي يرشح ويجعلنا نختار ترك التنفل من جهد الرواتب في الحضر أن السفر مظلة تخفيف فكيف وقد قسرت الصلاة من أربع إلى اثنتين فهو مظلة تتركيش الراتبتين إذا الصلاة وهي فريضة فريضة نزلت من أربع إلى اثنين يعني اثنتين فريضة نزلت صبح فيها فحينئذ يكون الأقرب ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنه من ترك التنفل في السفر والبشر في ذلك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه وهو معروف عندكم حديث من مرض او سافر ايش كتب له اجره صحيحا مقيما يعني طول الفتره اللي انت ماكث فيها او شهور مسافر تقصر الصلاه لكن على شرط اجره مقيما ما هو بياتي انسان ينصحك ويقول لك مثلا تنفر يا اخي في السفر ففعل الرواتب تقول له كتب له اجره مقيما وانت ما كنت كنت مقيم تتنفل الرواتب كنت مهملها فلما يكتب لك تكون ايش من من يودي الرواتب في الحضر حتى اذا صار لك مرض او سفر حين اذا انكتب لك الاجر اما اذا كنت من لا يهمل نعم فما يكتب لك في ذلك الاجر نعم طيب قال ابن عبد البر ان عقد الاجماع على انه لا يجوز ان يصلي احد فريضه على الدابه في غير شده الخوف اذا لا يجوز ان يصلي الفريضه على الدابه ان عقد الاجماع على هذا يعني وانت جالس توم لا بد ان ينسخ لكن اذا صليت في السفر على الدابه وصليت النافله فانه يستحب لك انت توجه بالدبك السياره الان لجهه القبلة تكبر الاحرام ثم تمضي وتصلي في اي وجه ذهبت اليه وهذا يفسر هلالنا هذا الحديث اللي بعده وحديثه عن عبد الله بن الدار عن عبد الله انه كان يصلي على راحلته اي نعم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت رجل الله عن مال عن اي نعم عندنا اذا زياده عندنا زياده والحمد لله في نسختنا هنا حديث عبد الله ابن دينار نعم اقرا من عبد الله بن دينار ثقه من عبد الله بن نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في الصبح حيث توجلت هذا الحديث اسنده صحيح وفيه من الفقه ما ذكرته لكم وذكره الامام احمد رحمه الله عليه فابن احمد ذكر انه يتنفل على الراحله في السفر كانه ما سمع في الحضر النبي كان يتنفل في الحضر فلو يشرع والدحي للعمل ان يصلي ركعتين روحه في الطريق رحتج النبي كان يوتر على بعيره لانه كان يوتر على بعيره في السفر اللهم صل عليه نعم نعم قد تاتي احاديث كان النبي يصلي على بعيره او كذا مجمله ما تجد سفر ولا حضر لكن كان الامام احمد والائمه يحبرونا على السفر لان الاكثر على انها في السفر كان يصلي على راحته في السفر حيث توجهت به هذه السنه انه تسقط لا يسقط شرط استقبال القبله في السفر في صلاه النافله في صلاه النافله فتصلي حيث توجهت بك لان النبي كان يصلي على راحته في السفر حيث توجهت به السياره توجهت بك للطائف مكه وراك سلي نوتر لا امن لا حرج لكن نبدا كيف عارف نفسك الان انت من جده طالع لمكه وامامك مكه وامامك القبله فكبر فتكون بدات النافذه وادتجه للكعبه ثم تجاوزت مكه وضربت الطائف صارت مكه وراك اكمل فهذا بعضهم يجعلونه على الفرضيه وهذا غلط والصحيح انه يستحب فرق فقط ان تستقبل القبلة عند ايش عند تكبيرة الاحرام مستحب لانه من افعال النبي وافعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في دين رب الارضاب على الاستحباب كما قال علماء الاصول ان لا شك ان يعني الفريضه لا بد ان تنزل اليها اما اذا صليت في السفر نعم اذا صليت في السفر واخطأت في القبلة واخطأت في القبلة في الفريضة وكنت متأولاً فلا حرج عليك كما ذكرنا ذلك اخر حديث صلاة الضحى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 أي صح يقول السائم الليبي سؤال جيد يقول أي صح أن يقال اليوم أن السنفية هي الإسلام أي والله حصرا الدين الإسلامي هو ما كان عليه النبي والصحابة هذا هو الإسلام وقد قال البربهاري في كتاب شرح السنة الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام والسنة لما جعل النبي والصحابة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 وهذه بدعة يقنعونك هذه الأحزاب كالإخوان والتبليغ بعد أن تبقى معهم فترة ويطمئنون إليك يرقوك لذي تبايع تقول لهم حينئذ قد روى مسلم في صحيح عن المبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بوئي علي خليفتين فاقتلوا آخرهما وهذا صحيح الجماعة قبر عليها الأمن نحو مئة أو سبعين خارجي تقريبا مئة واربعين خارجي وذكروا عن بعض البلوكان يبيع عند الكعبه ل لتذ... ل لي... ل لي... لالزام من معه من التائهين الجهال الشبان لان ما معهم الذي معهم حق في تفجير المنشات و نعم فكانوا يعقدون البيعه والناس تطوفون ما يدرون عنهم يقرب منه بايع على انك تموت في سبيل الله على انك تذكر منى مركبيه الى اخر ما يقولونه لهم من المله عند باب الكعبه عند عند الكعبه نصر الله العافيه م? وهذه بتهل النبي ما جعل اماره في الحضر انما الاماره في السفر ليس فيها بيعه هم اذا ارادوا ان يقول يقيسوا قالوا السفر يجوز فيه البيعه هو قصير كيف في سفر طويل الاخرى هذا كلام باطل نعم الصحابه لما يدركوا السفر الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ما ادرك السفر الطويل هل جعل اماره في الحضر لتنظيم الدعوه والتقرب الى الله بذلك وجعل فيها بيعه هل شك ان هذا محدث إذن تسقط الجماعات فقط بهذه البدعة كلها وتلقى جماعة واحدة وهي التي قال عنها البربهاري الجماعة الأم من كان على مثل ما عليهم النبي والصحاب لا يتدينون بدين رجل غير رسول صلى الله عليه وسلم يواغون ويعادون فيه على فهم السلف رحمة الله عليهم سائل من تونس يقول ما حكم حجز مكان في المسجد أو في مدرسة قرآنية لأخت من الأخوات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 فما دام ان انسان جاء وجلس وجاء مبكرا فهو من حقه فلا يحل لاحد ان يبص السجاده ولا يحميها ليحسد ليحجز المكان قال شيخ الاسلام في الفتاوى فمن حجز مكان في المسجد والسجاده ولاحيا فصلاته فيها قولان قول تبطل لانها ارض مغصوبه وقول تصح مع الاذن لانه غصب وهذا يحدث الان ذلك ياتي الاذرياء الذين يعني مغمسوا طوال السنه بالملذات وحصى في قلوبهم من غموم الهموم لا يحتاجون به الى الذهاب للفنادق الفخمه ربما حول الحرم لياتوا يصلوا بعض الصلوات في العشر الاواخر فلا يقيمون لهذا المعنى وزنا فيجعلون خدم كما رايتهم لهم يستاجروهم ربما ب 10000 او 20000 و30 الله اعلم فيبقى الخادم كما رايته انا نعم نائما طوال الوقت يعني حاجزة سبعة ثلاثة أو أربعة أمكنا نعم حتى يأتي هذا الرجل ويستأجر استعجار فإذا جاء إنسان قل قم قل هذا ما كان يكذب هو أصل الحاجزة لكم لسبعة من هولئة ريال أو أربعة فهذا ما يجوز الحجز لا يحل الحجز صورة الحجزة جاء السماهي صوره الحجه الجائسه ان يكون الرجل قد جاء مبكرا للجمعه جاء مبكرا لدايه التراويح لكنه لكن اعوزه الذهاب للخلاء فيذهب الى الخلاء ويضع تعطيه يضع شماخ لا بس ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب المجلس اذا قام عن مجلس ثم عاد فهو احق به لانه صاحب مجلس نعم اما ان يذهب ويستلقي على سريره في فندقه وينام ثم ما ياتي الا وقت الصلاه وقد حجز فهنا كنت افتي اخواننا او وجههم بان ينزعوا هذه السجاجيد لما غصب هذا من قربة الى الله ينزع سجاده المغصوبه هذه قربة الى الله او ان تاتي لهم بالشرط حتى تقيم حكم الله وعدل الله والعدل الذي يقوم عليه شرع في حرمه كيف وقد افنى الله على ابراهيم و اسماعيل ماذا قال نعم او امرهم فقال وطهر وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود ولي تطهير ابلغ من المعاصي والبدع والشرك من بيت الله نعم هذا غصب نعم فلا بد ان يكون دكتور في هذا الغصب لانك تاتي يوم العشر الاواخر تجد سجاجيد كل بحر مفروشه كلها كذب وزور وليس لاصحابها وليس ل لاولاس الموجودين في الحرم ذهب يتوضؤون ذاهبون ونامون ما ذهب يتوضؤون فهنا لابد حين اذن او لك ان تنزع السجاد وتقعد فيها نعم تقعد عليها والا احسن يكون عندك شهود هت اذا فعلها قضيه هي شرطه الحرم وكذا كل هؤلاء الا تيت هل جاء ساعه جاء فما يكون الحق لك ان شاء الله هل يجوز شراء الارض المحبوسه يا جماعه فهمت السؤال يعني انا كل حال الذي نها عن بيع الغرر فثل له بالبيع عيال لا يمكن ملكها او يصعب ملكها كمن ياتيك ويقول لك على شاطئ البحر بعتك هذه السمكه بع قبل ان تمضي فاحتبيها فتنزل تمسك لا تجدها نعم فلاي انبغي ان يباع شيء لا يمكن الحصول عليه لا يمكن الحصول عليه ارض متنازع فيها و بيد ايدي اناس يدعون انه ل... امرته والغالب الظن انها لهم ثم ياتي السارق هذا اللي متاكد بعني بس اشتري لا لا تشتري حتى يتعرف انه تملكها ملك تام من لا نبيعها نبيع الرجل ما ليس عنده ما لا يملك نعم ا شامن الجزائر ما هي نصيحتكم لطالب العلم اراد ان يحفظ متننا في العقيده بعد الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد انا احب من هذا الذي هو حريص على الحفظ نعم بعد أن حفظ كتاب التوحيد وصول الثلاثة أن يحفظ قدر المستطاع كتاب الله والآيات المتعلقة خاصة بالاعتقاد والأحكام نعم ويحفظ كتاب أيضا كشف الشبهات لألماء المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ولينظر إلى قوة الحفظ عنده فاذا كانت قوه الحفظ عنده عمل صباح مساء قوه الحفظ او الحفظ عنده سيشغله عن تعلم الاحكام فهنا تعلم الاحكام وفهمها مع حفظ الشواهد يغني يغني لكن اذا كان عنده وقت للحفظ مع الفهم فليصنع هذا وهذا اما ما عنده وقت اعرض اما يفهم ما حفظ فقط الشواهد او يحفظ لا لان الخوارج كانوا يحفظون كتاب الله لكن ما فهموه فقال النبي عليهم كلاب النار لا يجاوزه لا تجاوز قرابها باني تراقيهم هي لا يفهم من القران نصر الله العافيه وقد سئل ابن مبارك اقدم حفظ القران او فهمي أو أو, او او طلب العلم قال اذا كان عندك من العلم من القران ما تصلح به صادق فطلب العلم لما بالعلم تعرف الاحكام وتعرف ما فسد من الاعتقاد فتتجنبه وما صلح من الاعتقاد فتاتي بي اعتقاد السلف وما صرح من الاحكام او ما كان واجب فتاتيه وما كان منكر محرم فتتجنبه فهذا فرض عين فانا حفظ القران فمستحب ولو قدم المستحب على فرض العين وقد جاء في الحديث عند البخاري وغيره ما جمع القران من الصحابه الاربعه ولم يذكر فيهم ابو بكر وعمر نعم لم يذكر فيهم ابو بكر وعمر كن حريصا على حفظ القران لكن اذا تعارض عندك العلم مع الحفظ فقدم التعلم كما قال المبارك امام من ائمه المسلمين في الحديث والان ما اظن يمكن في تعارض يمكن في الليل قبل ان تنام تحفظ صفحه تقوم بها الليل ثم تراجعها طوال اليوم ثم الليله الثالثه تحفظ صفحه تراجعها طوال اليوم ثم تراجع الجزء طوال الاسبوع اذا خلصت منه كنت في الجزء هذا تراجعه واهو لما جره نعم صار الان حظ ابره ان شاء الله متيسر مع القراء في المسجدات وشيخنا يقول قصات كتاب المنار اي نعم هذا كتاب المنار اللي فيه لا تظهر الشغاريبه اذا علقنا على الخطا وكل نعلق على الخطا لانه من, من قدر المصنف المصنف من اهل السنه ومن اهل الحق ومن اصحاب المصنفات المادعه ولكن الحق حقا يتبع ما حكم ارتداء الجلاباب هذا سؤال فلسطين ان شاء الله نحررها ونتعنى بذلك ما حكم ارتداء الجلاب في اهل الشام جلاب اهل الشام بدل العباءه الشرعيه لا انصح بالجلاب اهل الشام الذي رايته في دمشق وغيره من بردان الشام تلبس اللي جلاب حتى يعني يصف حجم عظم كتفيها و الى نصر الساق او يبدي شذر من الساق هذا ما يجوز حتى لو لبس الجورب بل ان تلدس العباءات الذي كما جاء عن السلف كما في صحيح البخاري كلما شهدنا صلاه الفجر متدثئات بمروتهن يسقط العباء من فوق الى اسفل فتخفي معالم بدنها اما رضعت هذه الكتف وتحجب راسها صار من الظهر يغرق وتحجب كتفها تحجب كتفها هذا فيه اغراء, إغراء للمناس نعم طيب سال المغرب يقول لا حق نزاره شعر الشارب عند المراه اذا كان ما فيه مرض فلا, فلا, فلا تزيله نعم اذا ما كان فيه مرض. ما فيه مرض اما اذا كان واضح ظاهر ومن زياده هرمون خرج لها شارب كان له رجل وان كان من اهل العلم المعاصر ما يقول حرام على المراه وين خرج لها يرد ان تاخذ اولا لا تغيرها الله لكن هذا حقيقه عند التحقيق مرض مرض هذا لان الاصل انه يخرج لها شارب هذا خرافه الصحه ان يخرج لها ايش شارب فالحين يدن يعالج هذا ايش يعالج هذا المرض باخذه ثم انه كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ياخذ بمقراض شعر من صدره فرضي الله تعالى عنه وسئلت عن قص شيء من حاجبيها من حاجبيها يعني ابرهات عائشه فذكرت الا باس بذلك لكن اذا كان الحاجب لا شك اذا كان الحاجب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 نعم واذا كان الصف غير مكتمل ان يكمل ان يكمل ذلك السؤال الاخير سؤال اخير الا يكون فعل عمر خاص به في صلاه الليل فقط حتى في السفر نعم لانه ابن عمر كان يصلي في جوف في جوف الليل ما ذكر انه يحرص على ركعتي الفجر رضي الله تعالى عنه آه ولذلك نقول انه ثبت عن النبي صلى ركاته الفجر في السفر وركعتي واوتر في السفر اما ما نقل عنه ما سوى ذلك فنحتاج الى نقل من الصحابه انهم كانوا يفعلون ونقل ذكر عن علي لكن ما ما, ما ظهر لي سنده سنده فينظهر فكان فيكون هذا من الخلاف التنوع مم. فلا يرد دعاءهم هذا ورد في عند البياطي وهو حسن كما قيل وذكر منهم المسافر والاب الدعوه على ولده مما يستجاب وايضا ايش المسافر حين دعوه الوالد ودعوه المسافر حتى الصائم حين يفطر اذهب اليمان ما افهم اي هذا او اخر يعني نتكلم على حديث ثلاثه لا يرد دعاءهم يذهب اليمن لمده اسبوع فهو يو يو نعم فاظن يكون دعاؤه في الطريق من السعوديه لليمن فقط لا دعوه المسافر ما دام اسمه مسافر يعني نرجو لانه قال دعوه المسافر سؤال دقيق الاخ يقول هل اذا استقر في البلد هل استقر في البلد يتوقف الادعاء ده انه مسافر اي في الطريق على كل حال هذا لابد ان ننظر فيه وصف السفر في الشرع فنعلم ان الرجل ما دام يقصر الصلاه فهو وصفه مسافر نعم الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العادات كما في صحيح مسلم فاذا قضا الرجل نهاته فليرجع فهو في سفر وكانت ام سلمة تقول للذي يسافر ادعو لي ولم اذكر انه يقيل انه ادعو لي وانت فلاه في الطريق فقط المهم السفر مظلة عذاب حتى لو انك استقرت في افخم الفنادق فانه هو مشقة ومظلة عذاب ولا يستريح الرجل الا في منزله ما حكم القيام من عاملات الانتحارية ما يجوز هذا العاملات الانتحارية يضع حزان ناسف ثم يقترب من يووت انما هم مدنيون احيانا يدخل عليهم في باص فيسحب الحزام الناسف يقتل الاناس مدنيون ليسوا باهل حرب اصلا يجمع بين عده من الكرات او دون مخالفات المخالفه الاولى انه انتحر لان الله لما قال ولا تقتلوا انفسكم كان ذلك عاما ولم يستثنيش قتل النفس من اجل الجهاد ما استثناه سبحانه ان قصه الغلام فانه ما قتل نفسه قتله عدوه نعم فهنا يختلف الامر فهو يدخل الذي ينتحر ويفتك نفسه تحت حديث من قتل نفسه بحديده او وجع بطنه بحديده فحديث يوجع بطنه فيها في جهنم خالد بن خالد في خرج التلبذي فهذا نخشى انه يتفجر مره بعد مره في جهنم لانه يعذب بالاله يتعذذت بالآلة ولا فنخاف أنه يتفجر في جهنم كما انتحر بالتفجير لأنه ذكرت صور كل جزاء كان له من جنس عمله الذي ناتبه كل جزاء طيب والمنكر الآخر أن هؤلاء الذين تقتلهم في الباصل اليهودي هؤلاء مدنيون من غير مقاتلين فلا يقاتلوا المنكر الثالث المنكر الثالث أنك بالعملية هذه تؤدي للنكاية بأهل الإسلام هو بالعدو قال العز بن عبدالسلام صاحب القواعد شرع الجهاد للنكاية بالعدو فإذا كان عدو قويا مستحكم أنه كانت النكاية بالضد لم يشرع سلمنا أنك تقتل نفسك إذا أحدثت نكاية كبير هو بالعدو حصل فوز بعدها سلمنا حال هذا واقع ها يعني بيحتاجون بحيث البراء مع ان شراده منقطعه كما حققته في كتاب ثقل الجهاد ان البراء صعد وفتح له الباب وحصل له طعنات الى اخره ومر شهر بعدها اولا هو نجا البراء فلم ينتحرقت نفسه فكان احتمال ان ينجو ثانيا ان حدثت نكاهه ففتح الحصن وفازوا وانتصروا على اعدائهم أما اليوم النكاية بالتفجير معكوسة ضد الإسلام فما أن يحصل التفجير إلا تأتي الطائرات وتضرب المئات من أهم السلم من الفلسطيني المساكين فهذا الولد عاق لقرابته وأهله يذهب إلى دورية يهودية يقتل بالحجارة واحد ثم يأتي نداء من يهود فيأتي بطائرات يقتلوا أبوه ويقتلوا يقتلوا أباه ويقتلوا عمامه ويقتلوا عوذ بالله عاق هذا اسال الله يذعنا وياكم بما تعلمنا وتعلمنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين